I'm mm -hmm.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 يختلفون، أ ولم كما كم من قبلهم من القرون يمشون في مساكين، إن في ذلك لآيات أ يسمعون، أ يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم، تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أ يبصرون ويقولون متى